بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد عباد الله كنا والله نحب ونرغب أ ن نكون من المستمعين لكن قدر الله ما شاء فعل إ ن المسلم في هذه الدنيا يسعى إ ل ى إ ص ل ا ح نفسه ويسعى إ ل ى طريق ي و ص ل ه إ ل ى الفلاح و إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ل ى النجاح إ ن المسلم يا عباد الله يبذل جهده في البحث عن الطرق التي بها النجاه من عذاب الله ومن عقابه والتي بها يدرك رضوان الله سبحانه وتعالى وهذا هو الفلاح بعينه ولهذا يا عباد الله نذكر ب ع ض أ س ب ا ب الفلاح التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في سنته فاعظم أ س ب ا ب الفلاح يا عباد الله هذا وهو التوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي من أ ج ل ه أ ر س ل الله الرسل و أ ن ز ر الكتب ومن أ ج ل ه ح ص ر ت الخصوم بين ا ل أ ن ب ي ا ء وبين أ ق و ا م ه م من أ ج ل ه خلق الله جميع المخلوقات ومن أ ج ل ه قامت ا ل أ ر ض والسماوات من أ ج ل ه نصبت الموازين ووضعت ا ل ز و ا و ي ن وتلقى الناس كتبهم الا بالشمال والا باليمين ولهذا كان كل نبي من أ ن ب ي ا ء الله عز وجل ي ج ع و قومه إ ل ى هذا الطريق الذي فيه فلاحهم في الدنيا ويوم ا ل ق ي ا م ة فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو قومه إ ل ى لا إ ل ه إ ل ا الله وكان يدعوهم حتى في ا ل أ س و ا ق ويقول لهم يا قوم قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله ت ف ر ح و ا إ ذ ا اردتم الفلاح ف ا ل ز م و ت ر ح ي د الله الجمل افراد العباده لله سبحانه وتعالى فبها يكون الفلاح وبها تكون النجاه وبها يكون الفوز برضوان الله جل وعلا والنجاه من غضب الله وثقه أ ن ا و ل ي من أ س ب ا ب الفلاح يا عباد الله على وي ا ل ا س ت ص ا ص الا وهو ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و ا ل د ع و ة إ ل ى الله والنصيحه يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وان تكن منكم امه ّ يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أ و ل ئ ك هم المفلحون هذا سبب عظيم ف إ ن ا ل ن ص ي ح ة إ ذ ا اقيمت بين المسلمين كان فيها فلاحهم إ ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر إ ذ ا قام بين المسلمين كان فيه ف ل ا ح ه م وكان فيه فلاحهم في الدنيا ويوم ا ل ق ي ا م ة الا وان من اسباب الفلاح يا عباد الله تقدر الله جل وعلا م ن ا ز م ة هذه الصفه ا ل ع ظ ي م ة وهذه ا ل و ص ي ة ا ل ق ي م ة التي أ ر س ى الله بها الناس جميعا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وصى بها ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ا م ت أ اوصيكم بتقوى الله كما عند أ ب ي د ا و د و غ ي ر من حديث العباس ر هذه ا ل و ص ي ة ع ظ ي م ة من عظمها ي امر الله الناس بها يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه في شيء عظيم خاص بها المؤمنين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق شقاسه ولا تموتن الا ّ وانتم مسلمون من أ ع ظ م ه ا أ م ر الله نبيه بها يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فهي ث ب ا من ثلاث قال الله جل وعلا يا ايها الذين آ م ن و ا اصبروا و ص ا ب ر و ا ورابطوا واتقوا س الله لعلكم تفلحون فبتقوى الله يحصل الفلاح ب ط ا ع ة الله يحصل الفلاح ب ا ق ت ن ا ب ما حرم الله يحصل الفلاح بالصبر و ا ل م ص ا ب ر ة والمرابطه يحصل الفلاح ب ن ص ل هذه ا ل آ ي ة أ ن ا و إ ن من أ س ب ا ب الفلاح يا عباد الله أ ن ا وهو ذكر الله جل وعلا أن تذكره في سرك وفي جهارك في جنسك ا وفي خيارك في صلاتك وفي ق ر ا ب ك قال الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين امنوا إ ذ ا نضي ا ا ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة ف ت ع و ا الى ذكر الله وذو البيت ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة ف ا م ت ش ر و ا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله شفيعا لعلكم تفلحون يا من اردت ا ل ف ر ا ح ويا من اردت الفوز والنجاح يا من اردت المجاح من عذاب الله ومن عقابه يا من تسعى لميل مرضاه الله عليك بذكر الله سبحانه وتعالى القائل فاذكروني أ ذ ك ر ك م واشكروني ولا تكفروني الا د ا ل ل ه أ وان من أ س ب ا ب ف ل ا أ ل ا وهو ا ل ج ه د في هذه الدنيا و ا ل إ ق ب ا ل على الله سبحانه وتعالى وما عند الله والا تكون الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ به ق د أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أ ن من بات وهمه الدنيا أ ص ب ح وقد فرق الله شمله وجعل فقره بين عينين ولم ياته من الدنيا إ ل ى ما كتب له و أ ن من كانت الاخره ة ن ي ت جمع الله شمله واعادته الدنيا وهي ر ا ب م ة جاء عند مر أ ص ح ا ب السنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أ ن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل ى و قال قد أ ب ل ع من أ س ل م ورزق س ف ا ف ا وقنعه الله بما اتى اذا ما كنت ذا قلب قنوع ف أ ن ت ومالك الدنيا سواء ولهذا يا عباد الله الزهد عن الدنيا وعن ملذاتها وشهواتها و ا ل ق ن ا ع ة بما ق س م ه الله ن ف وبما قضاه الله عليه انه والله من الفلاح ومن أ س ب ا ب النجاه والفرد والنجاح عباد الله أ ن ا وان من أ س ب ا ب الفلاح بل من أ ع ظ م أ س ب ا ب ه ا ي الا عباد ا ل ل ه أ وهو ت ف ق ي ل الموازين بالحسنات ف إ ن من ثقلت موازينه بالحسنات أ ف ل ح ومن خفت موازينه عن الحسنات خسر وهلك عياذا بالله فهذا ربنا جل وعلا يعظنا ب م و ع ب ه ويذكرنا بذكرى والقران من عمر ذكرى يقول الله جل وعلا ب ي كتابه الكريم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت انظر الى اول حاله فالى اول طلب يمر على هذا المحترر أ ن يرجع إ ل ى الدنيا ليثقل موازينه بالحسنات و ب ا ل أ ع م ا ل الصالحات وبالبر والخيرات ل أ ن ه يوقن ويعلم أ ن الفلاح يكون بذلك أ ي بسبب ذلك قال رب ارجعون ل أ ي أ ع م ل صالحا فيما ت ا ك كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو قائلها ومن ورائهم مرزق الى يوم وسخرها في ط ا ع ة الله سبحانه و ت ع ا ل ى عرف أ ن ه ا زاد يتزوج به إ ل ى الله عرف أ ن ه ا طريق يسير به إ ل ى الله كما قال النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم ع ل آله ى و مالي وللدنيا ما على فيها إ ل ا شعائر س ب ي د استظل تحت شجره وتركها هذا الذي عمر حياته ب ا ل ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة وتبقى موازينه بالحسنات قال الله عز وجل عنه و أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا أ ن ف س ه م في جهنم خالدون ح س ر ه ن د ا م ة خ د عار ذل كيف أ س م ع وموازينه خ ا و ي ة من الحسنات وموازينه خ ب ي ب ة عن ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ترفه وجوههم النار وهم فيها شارحون أ ل م تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها ت س ب ب و ن قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا كنا اهل ش ق ا و ة أ ه ل إ ج ب ا ر أ ه ل ا ل ع ر ب أ ه ل ك ب ر أ ه ل ليس لنا من الاعمال ا ل ص ا ل ح ة بسيط لم نثقل موازيننا بالحسنات والاعمال الخيرات قالوا ربنا غلبت علينا شهوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا اخرجنا منا اذان عدنا فانا ظالمون فيأتي الجواب قال ا ت ر و ا فيها ولا تكلمون فهي ح ا ل ة ع ظ ي م ة يا عباد الله فالله ا ل ل ه ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي بسببها ينجو ا ل إ ن س ا ن من عقاب الله و غ ض ر وينال بها ب إ ذ ن الله جل وعلا ثواب الله ورظاؤه وجنته و أ س ب ا ب الفلاح ا ل ك ث ي ر ة وفي المقال من هو خير وافضل مني ونحب أ ن نستمع منهم